يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسن العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه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 وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ من كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يجعل له مَخْرَجًا ويرزقه مِنْ حَيْثُ لَا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره وقد جعل الله لكل شيء قدرا واللاي يئس من المحيط من من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى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 ولا تضروهن لتضيقوا عليهن وان كن الاه حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن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 رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور